رجز اللهم كل بأي اخواننا في فلسطين اللهم اشدد بقوتك ازرهم اللهم اشدد بقوتك ازرهم وتولى بعنايتك أمرهم واجبر برحمتك كسرهم وفك بقوتك أسرهم اللهم افتح لهم فتحا مبينا وهدهم صراطا مستقيما وانصرهم نصرا عزيزا واتم عليهم نعمتك وانزل في قلوبهم سكينه وانشر عليهم فضلك ورحمتك اللهم ايد اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي كشمير وفي كل مكان اللهم ايدهم بروح من عندك اللهم امدهم بما من جندك اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكناهم في كنفك الذي لا يغضام اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام اللهم من كاد للإسلام فكده ومن مكر به فامكر به ومن دغى عليه فخذه فإنه لا يحظم عليك يا رب العالمين اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هاجم الأحزاب